أَنُونكَ عَنِ الأَمَن فَٱلِقُو لِلأَمَن فَٱلُو لِلَّهِ وَٱلرَّسُول أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ذو كرم الله la divinna yuqiimu nãotà mim Ma لَنُجِدَنَّ رَجَالًا عِندَ رَبِّكَ بِغَمَرِ فِرَتَهُ وَارْقُم كَن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب وَإِذَا تُليتْ آيَاتُنَا غَمَضَتْ أَبْصَارُ El le vi nem o Ma rozãocun م da جة da بذم و م كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا كن في الحق قي بعدما تبيناك يَئِذْكُمْ مَا أَنْتُمْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَمْ نَكُمْ وَتَغْدُونَ أَمْ نَغَيْرُ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَنكُمُونَ ويريد الله أن يحق الحق بكلمات ذي ويقطع دابر الكاثر وق ق دا بك فيين لح ق الح ق بالطنا فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملاك Wa ma aljaluha illahu wa shara waltaq min nabigiqulubukum wa man nasru illa min إن الله عزيز حكيم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أم Na vi gikulu buku mua mang na oru il إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ben cun fasta jam ben Oh! man on loqi fi lo bil lazinanan cavan ban fan borbo fan con aquin ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يتعلم ونشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Zalikun fazukuhu wa anna lilikafirin arzaab annaar. Ya is <laughs> وما او وجحنم المصير a yeah. وبئس المصير فلم wa ma ur ma yta in إن الله قتلهم وما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنِ اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَاَلَاكِنَ اِللهُ قَتَلَ وَلَمْ يُمْحَ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَيْتًا وَلَاكِنَ اِللهُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُذِلَّ